يحدث عن نار جهنم يمكن إجازه بالتالي لهم ثلاث نداءات ينادون أولا الملائكة وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فلا يجدون عندهم ما يرد لهم مطلبا فيلجأون إلى مالك قال الله جل وعلا في الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم بعد ألف عام قال إنكم ماكثون فإذا يأسوا من مالك سألوا رب العالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون فيقول رب العزة اخسأوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبدا هذا حال الحال الثالث أن الله جل وعلا جعل أعظم أهل النار عذابا طوائف وهم ثلاثا المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفرعون وآله قال ربنا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب والحالة الثالثة من كفر من بني إسرائيل بعد نزول المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فهؤلاء أكثر أهل النار عذابا أقل أهل النار عذابا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لنصرته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه والله قال عن أهل النار فما تنفعهم شفاعة الشافعين والمنفي هنا شفاعة أن يخرجوا من النار أما أن يخفف عنهم العذاب فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف العذاب عن عمه أبي طالب والحديث عن النار حديث عن شجرة الزقوم التي هي في النار والتي استنكرها القراشيون وقد سماها الله جل وعلا قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن والله لم يقل في القرآن لعن الله شجرة الزقوم إنما الملعونة بمعنى المذمومة لأن الله جل وعلا قال إن شجرة الزقوم طعام الأذين كالمهل يغني في البطون كغلي الحميم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فذكرها الله جل وعلا ذكر ذم وهي شجرة في النار عياذ بالله يأكل منها أهل النار كما أن الحديث عن النار حديث عن آخر من يخرج منها وهذا من عصاة المؤمنين فالذين يدخلون النار إما أن يدخلها مشرك كافر يخلد فيها وإما أن يدخلها مؤمن يعذب فيها ما شاء الله قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها رجل تسفعه النار مرة فيكبو ويحبو مرة حتى إذا جاوزا رفعت له شجرة فيقول أي رب أدني منها أستضل بظلها وأشرب من مائها فيدنيه الله منها ثم ترفع له شجرة أخرى أحسن من الأولى فيقول أي رب أدني منها أستضل بظلها وأشرب من مائها فيأخذ الله عليه العهد والميثاق أن لا يسأله غيرها فإذا دنى منها رفعت له شجرة أفضل مما سبق فيقول أي رب ادنني منها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصيرني منك أي ما يقطع أصولك فيعطي الله جل وعلا العهد والمثاق على أن لا يسأله غيرها فإذ دنا من الشجرة الثالثة سمع صوات أهل الجنة فيقول يا رب أدخنيها